ثمانية أزواج من الضم اثنين ومن المعد اثنين قل لا <تصفيق> ييني لِإِيلَٰهِ أُرْحَمُ أُنْسَلِينِ أَن قُمْتُمْ شُغَلًا إِذْ وَصَّىٰكُمُ ٱللَّهُ بِهَٰذَا أَمَنَ أُضْ لَمُ مِن مَّنِ تَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا يُضِلُّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَىٰ عَلَيْهِ شَيْءٌ اشتركوا في القناة <تصفيق> أو دما مسكوحا أو لحم خنزير أو دما ان اظهر العيب غير بالله به ومن ان وَر الذي كَادُ حَمََّّ كلَُّذبُ فُورٍ وَمَِ لِي بَق وَر غَنَِّ حَمَّ لَبٍ ذلك